اللہ نامذنين للذنب واستوحيدين ذنبك منه قاتم الرواض وقالا في المديه رات العزيم تراهم قد دعى النفس قد شغفنا فذلكن الذي نمتنني فيه ولقد غاوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليستنن ولا, ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعو ذلك أعط إباني مما يدعوني إلهي وإلا تصرق عني كيدهن أصط إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربطه فصرف عنه كيده عنه إنه هو السميع العليم فذروا في شمبه فما حصدتم فذروا في شمبه إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبعا شدادا يأكل ما قدمت رمنا يوسف عن نفسه قلنا آشى لله ما علمنا عليه من لكن لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير من أنزلين هو وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا متاعا وجدوا بضاعتهم ردت coming home. كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل الشقاية في رحم أخيهم ثم أذن مؤذن أيتها أن العير إنكم مشارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صوا والملك ولماذا جاء به حبل قالوا جاء الله لقد علمتم ما جئنا لنقشد في الارض وما كنا شاركين in the قومني او يحكم لي و قال اجزي المتصدقين قال لم علمتم ما فعلتم علينا وانكم لا خاهم قال لا تسير عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو ارحم الرحيم اذهبوا بقميص هذا فالبوا على وجه ابي ياتي نصيرا اذهبوا بقميص هذا فالبوا لا سماء اوتوني بان لكم جميعاً ولما فصلت له وقال هم اني لا اجد ريحا يشوف قال ابوم اني لا اجد ريحا يشوف الا قالوا تظن انك في ظلمات الجرمين اور مَن جَعَلَ لَنَا رَبًّا حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ من خَرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ وَلِئَذا انْسَخَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يشاء رب قد آجلتني من الملك وعلمتني من تحويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمان وألحقني بالصالحين ذلك Oh no. Yeah